الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين وبعد بدايه هنا تنبيه على م س أ ل ة وهو أ ن ه قد نشر وذكر عني وعن غيري من المشاعر الكلام حول بعض ا ل م ش ا ي خ في ا ل إ م ا ر ا ت هنا و المطلوب من طالب العلم دائما أ ن يتحرى الصدق في نقله و في كلامه لا ان يتكلم بما لا يحسن و لا يتبع الظنون أ ظ ن ه كذا و أ ح س ب أ ن ه كذا ويغلب على ظني كذا وعلينا أ ن نتقي الله سبحانه وتعالى في الكلام على نشر الكلام إ م ا أ ن يتكلم ا ل إ ن س ا ن بعلم أ و يسكت بعلم و أ م ا التحريش ونقل الكلام ونشر الكلام دونما تثبت ودونما رويا هذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى من السعي في ا ل ن م ي م ة و التفريق بين طلاب العلم بكلام ليس له أ س ا س و ليست له ص ح ة و نبه على هذا لما نشر عني أ ك ث ر من م ر ة و هذه ثالث م ر ة ينشر عني عن أ س م ا ء بعض المشايخ فلان يتكلم في فلان أ و يذكر فلان نقول إ ن س ا ن ع ل ي ه يتقي الله سبحانه و تعالى أ ق و ل هذه ايضا من باب التنبيه و أ ر ج و أ ن ك م إ ن شاء الله أ ن ت م أ ه ل لي أ ن لا تنبهوا ان شاء الله لكن و ذكر ف إ ن ذكرى تنفع المؤمنين هذا أ و ل ا ثاني انا ل ل ه احفظ ن ه اياكم أ ي ض ا من باب التذكير لي و لكم هذه الدروس و هذه ا ل م ج ا ر س مع الوقت ي أ ل ف ه ا الطالب و يعتادها الطالب و خصوصا ممن ابتدع فقد يجد أ ح ي ا ن ا شيئا من الحمل و العبء على نفسك في فهم هذا العلم العلم الشرعي و لكن دائما تذكر نفسك ب أ ن ك تريد وجه الله سبحانه و تعالى و إ ن م ا جلست في هذه المجالس لا ياجل ان تذكر و أ ن يشار إ ل ي ك بل انما جلست لاجل ان تصلح َُِ الحال مع الله سبحانه وتعالى والعباده مع الله عز وجل والقبول من الله سبحانه لا شك لكن نحتاج ان نسلك الطريق الصحيح لينال القبول من الله عز وجل ودائما ما نذكر انفسنا بتقوى الله سبحانه وبالاخلاص لله عز وجل دائما و أ ب د ا والذي يثبتك على طريق الطلب بل حتى على طريق الدين هو ا ل إ خ ل ا ص لله عز وجل دائما ذكر نفسك بهذا دائماً وأبداً ذكر نفسك بهذا وذكر فان ا ل ذ ك ر ة تنفع المؤمنين نذكر أ ن ف س ن ا ونذكر بعضنا بعضا ل أ ن المتكلم حتى وهو متكلم قد يتكلم بما لا يحسن ويتكلم و ي د ع و ا ل ن ا س إ ل ى ش ي ان ل ي س ه و فيه ف ن ح ت ا ج إ ل ى أ ن ن ذ ك ر أ ن ف س ن ا دائما و أ ب د ا ومؤمن ا ل مراته اخي ف أ س أ ل الله سبحانه ي رزقني ويعطيك إ ا نسل الله ا ل ر ح م ن ا ل رحيم ا ل ح م د ل ل ه ر ب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد الله و ص ح ب ه أ ج م ا ع ي أ م ا بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فاسمع ا ل آ ن شان هذه الهجره و ا ل د ل ا ل ة عليها وحاسب نفسك بينك وبين الله هل أ ن ت من المهاجرين لها أ و المهاجرين إ ل ي ه ا فحل هذه الهجره سفر الفكر في كل مساله من مسائل الايمان、صحيح. سفروا فيك في كل م س أ ل ه ا ل مسائل ا ل إ ي م ا ن و ن ا ز ل ة من نوازل القلوب و ح ا د ث ة من حوادث ا ل أ ح ك ا م إ ل ى م ع ن ى الهدى ومنبعك هو ا ل م ل ت ق ى المتلقى من دم الصادق المصلوب الذي لا ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى فكل م س أ ل ة صرح عليها <تصفيق> وكل شاهد ابلاه هذا المثدي الصادق إ ل ا فعله من أ ه ل الغيب والاتهامات والتهمات <التهمان> فهذا هو حل هذه ならずに。 أ ر ا د رحمه الله تعالى بيان هذه ا ل ه ج ر ة وهي ا ل ه ج ر ة إ ل ى الرسول صلى الله عليه و سلم تكلم أ و ل ا عن ا ل ه ج ر ة الى الله ثم تكلم عن ا ل ه ج ر ة إ ل ى الرسول صلى الله عليه و سلم و قال فاسمع ا ل آ ن ش أ ن هذه الهجره و ا ل د ل ا ل ة عليها و حاسب نفسك بينك وبين الله هل أ ن ت من المهاجرين لها أ و المهاجرين إ ل ي ه ا ا ل ه ج ر ة إ ل ى ر س و ل صلى الله عليه و سلم كل ٌ يزعمها و كل ٌ ينسب نفسه إ ل ي ه ا و كل ٌ يزعم أ ن ه متبع للرسول صلى الله عليه و سلم و لكن هذه ا ل ه ج ر ة جعلت لها علامات و سبق و ان تكلمنا في ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله سبحانه و تعالى عن ش أ ن ا ل م ح ب ة و أ ن مدار ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله عز و جل و مدار توحيد الله سبحانه و تعالى إ ن م ا يرجع إ ل ى م ح ب ة الله عز و جل و سيرك في طريق ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله عز و جل إ ن م ا هو ب ص ح ة محبتك لله تبارك و تعالى و لذلك كانت أ ر ك ا ن ا ل ع ب و د ي ة ا ل م ح ب ة و الخوف و الرجاء فالذي يحب الله سبحانه وتعالى يبتغي مرضاته سبحانه و ر أ س مرضات الله سبحانه وتعالى في توحيده وكل عباده لا بد و أ ن تخرج عنه ق ا ل ب ا ل م ح ب ة لله سبحانه وكذلك الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والذي يسوق لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هي محبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه فمن صحح محبته للرسول صلى الله عليه و سلم صح صحح اتباعه للرسول صلى الله عليه و سلم وهذه ا ل م ح ب ة إ م ا أ ن تكون محبه ح ق ي ق ي ة و إ م ا أ ن تكون محبه مدعاه و ا ل د ع و ة س ه ل ة كل يستطيع أ ن يدعي ما شاء لكن من الذي يكون د ع ا ؤ ه صحيحا ً موافقا ً للواقع في دعواه أ ن ه يحب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لذلك يقول الله سبحانه و تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ف م ح ب ة الله و م ح ب ة الرسول صلى الله عليه و سلم لها علامات لا بد و أ ن تظهر على العبد لكي يصح زعمه وادعاءه ل انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أ ق ب ح ما يقال من أ ن الاتباع ليس دلاله على ا ل م ح ب ة بل يكفي للعبد أ ن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أ ح ب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مفلح هكذا بهذا ا ل إ ط ل ا ق دون تفصيل وهذا قد أ ج م ع علماء ا ل إ س ل ا م على خ ط أ ه وعلى عدم صحته و أ ن م ح ب ة الرسول صلى الله عليه وسلم مصداقها في اتباع العبد لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فحتل هذه ا ل ه ج ر ة سفر الفكر في كل م س أ ل ه من مسائل ا ل إ ي م ا ن ونازله من نوازل القلوب وحادثه من حوادث ا ل أ ح ك ا م إ ل ى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق ما تتلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو حالك مع هذا المتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أ ه و التسليم و ا ل ا ت م ا ع كما يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلم تسليما و س ي أ ت ي شرح هذه ا ل آ ي ة من كلام ا ل م ص ل ف أ ه و هذا حالك تسلم للرسول صلى الله عليه و سلم أ م أ ن ك في نفسك ما ينازع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه و سلم و ذ ل ك يقول سبحانه و تعالى ولا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت فلو ا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجد في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت حتى لو فتش العبد في نفسه و بحث في نفسه لا يجد حرجا مما قضاه الرسول صلى الله عليه و سلم هذا هو تمام ل ت س ل ي م ي لرسول الله صلوات الله و سلامه عليه يقول فما للمقيم في م د ي ن ة طبعه و عوائده الباطن في دار مراه و م و ل ن ه هو مقيم في م د ي ن ة طبعه ك أ ن هذا الطبع له م د ي ن ة و هو يقيم في هذه ا ل م د ي ن ة فاعتاد على أ م و ر و على أ ش ي ا ء يصعب له أ ن يفارقها و كذلك من عاش في دار مربى الذي تربى فيه الموطن الذي تربى فيه ف إ ن ه غالبا ي أ ل ف ه و يحبه و غالبا لا يستطيع أ ن ت يفارقه ف إ ذ ا جاءه من يطلبه أ ن يفارق هذا الموطن عز ذلك عليه قال القائل انا على طريقه آ ب ا ئ ن ا سالكون و انا بحبهم مستمسكون و أ م ا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا جاءهم ا ل أ م ر من الله أ و من الرسول صلى الله عليه و سلم يقولون سمعنا و أ ط ع ن ا قال و لو فتشت عن مصدر هذه ا ل ك ل م ة لوجدتها صادره ع ن ا ل إ خ ل ا د إ ل ى أ ر ض ا ل ب ط ا ء متولده بين بعد الكسل و زوجته ا ل م ل ا ء وهذا حق ف إ ن كثيرا ممن يزعم ه اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم و أ ن ه في نفس الوقت يقول انا وجدنا آ ب ا ء ن ا على امه و انا على آ ث ا ر مهتدون و تجده يقول إ ن ه يتبع الرسول و يحب الرسول صلى الله عليه و سلم لكن إ ذ ا جاءه ا ل أ م ر عن رسول الله قال إ ن وجدنا آ ب ا ء ن ا على أ م ه و على طريقه لا نفارقها ب ا ل ط ر ي ق ة التي كانوا عليها و لذلك يقول صلى الله عليه و سلم ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا و سيعود غريبا كما ب د أ قال والمقصود أ ن هذه ا ل ه ج ر ة فرض على كل مسلم وهي مقتضى ش ه ا د ة أ ن م ح م د رسول الله كما أ ن ا ل ه ج ر ة ا ل أ و ل ى وهي ا ل ه ج ر ة إ ل ى الله عز وجل مقتضى شهاده ة أن لا ل إ إ ل ان الله و ع هاتين ا لا ه ج ر ت ي يُسألون يوم ن لعدل ي اله ر ويُقارب الا الله ك و ر ي ا ث ث ل ل ا دار ا نعم ف أ ق س م سبحانه ب أ ج ل مقسم به ب ا باجل مقسم به مقسم به وهو نفسه عز وجل على انهم لا ي ف ب ت لهم الايمان ولا يقومون من اهله حتى يهدموا رسوله في جميع موارد النزاع وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع اقوال الدين فان الاخره من صله العموم و ه ذ ه في ه ذ ه في قوله فيما شجر بينهم ما هذه م و ص و ل ه اي بمعنى الذي والاسم الموصول يفيد العموم والمقتضى من هذا والمعنى أ ن ه م لا بد وان يحكموك في كل أ م ن يشجر بينهم فلا ي ت خ ل ف أ م من ا ل أ م و ر يختلفون فيه إ ل ا ويجب عليهم أ ن يحكموك فيما شجر بينهم ف ي ه و أ ن يرجعوا الحكم فيه إ ل ي ه فهذا عام في جميع أ ب و ا ب الدين فيما شجر بينهم هذا معنى كلامه رحمه الله نعم ولم يقتصر على هذا حتى ض ا ن اليه شراء سوره بحكمه حيث لا يجب فيهم ك ث ر ا وهو ط ي ب والحصر من حكمه بل يتذكر حكمه ب ا ل إ ن ش ر ا ح ويقاوله بالقبول لا أ ن ه م ي أ خ ذ و ن ه على حماض ويشربونه على اقدام على أ ق د ا م ف إ ن هذا منافق ل ل إ ي م ا ن بل لا بد ان يكون أ خ ذ ه بقبول ه ولو انشراح ص ر ت نعم وهذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة م ه م ة و ق ض ي ة ع ظ ي م ة فالعبد في حاله مع أ و ا م ر الله سبحانه و تعالى اما أ ن يتلقاها بالقبول و إ ن شراح الصدر و يسلم تسليما في الظاهر و تسليما في الباطن و إ م ا أ ن تلد إ ل ي ه هذه ا ل أ ح ك ا م و يسمع هذه ا ل أ ح ك ا م فيسلم في الظاهر و لا يسلم في الباطن و قد تلد إ ل ي ه هذه ا ل أ ح ك ا م و لا يسلم لا في باطنه و لا في ظاهره و التسليم في الظاهر و ا ل ب ا ط لا شك أ ن ه فر و واجب و الناس في هذا التسليم إ م ا أ ن يتركوه ل أ ج ل هوى في النفس أ و غ ل ب ة ش ه و ة فهذا معصيه و إ م ا أ ن يترك هذا التسليم كرها لما جاء الله سبحانه و تعالى أ و لما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم عند ربه فهذا فيه قوله سبحانه وتعالى ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما أ ن ز ل الله ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م وهذه ا ل آ ي ة فيها أ ن من يكره ما جاء به الرسول ا صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله خارج عن دين ا ل إ س ل ا م وهذا ب إ ج م ا ع اهل العلم ف ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة التسليم شانها عظيم لكن من يعارض التسليم اما أ ن يعارضه لاجل بغض مجابه الرسول صلى الله عليه و سلم لاجل بغض مجابه الرسول و اما لاجل هوى في النفس و ش ه و ة في النفس فمن أ ب غ ض حكم الله سبحانه و تعالى و العياذ بالله ف إ ن أ ه ل العلم يحكمون عليه من المرق من الدين ص ل ا الله العافيه و يجب على العبد دائما أ ن يراجع نفسه في هذا الحال و في هذه ا ل م س أ ل ه جاءك ا ل أ م ر من الله كيف إ ق ب ا ل ك على هذا ا ل أ م ر و محبتك لهذا ا ل أ م ر و لهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم كيف انشراح صدرك ل م ا جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هل أ ن ت في إ ق ب ا ل أ م في إ د ب ا ر ل م ا جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم هل هذه النفس تراجعك و تقول لك لا هذا يعالج ما تحب يعالج ما تريده النفس ي ع ا ل ُِ ما يريده الصديق أ و ي ع ا ل ُِ ما يريده الزوج أ و ي ع ا ل ُِ ما تريده ا ل ز و ج ة أ و ي ع ا ل ُِ ما يريده ا ل أ ب أ و ا ل و ا ل د ة أ و كائنا ما كان هل تسلم لله سبحانه وتعالى أ م تسلم للناس هذه هي هذا هو المقياس الذي يجب و ذ ل ك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن وقال ان يكون الله ورسوله احب اليه مما ن سواهما وهنا مقتضى ا ل م ح ب ة هذا التسليم ل ل ه سبحانه و يقول في آ خ ر الحديث قال و ان يكره ان يعود في الكفر بعد ان اخرجه الله منه كما يكره ان يقدم في النار فهو يريد ا ل إ ق ب ا ل على الله و على مجال عند الله سبحانه و تعالى نعم و متى اراد العبد ان يعلم منزله من ه ذ ل ه هذا في وليطالع قلبه و ل ل ي ط ا عند قلبه ع ظ ر و حكمه على ف ل ا ف هواه و غ ر ض ه أ و على ف ل ا ف ما غلل فيه أ س ل ا ف ه من المسائل الكبار وما دونها بل الانسان على نفسه بصيرا ولو ادق م ع ا ل ي ر ه فسبحان الله كم من ح ز ا ز ه في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص ودوين وكم لم ترم و من خارات أحكاظهم منها وكان من وكم ش ج ا في ح ق و م ه م من موردها ستبدو لهم كل السرائر من الذي يسوء و ي خ ف ي يوم ت و ل ى السرائر ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى صار إ ل ي ه قوله ويسلم ت س ي م ا فذكر الفعل مؤكدا له بمصريه القائم القائم مقام ذكره مرتين وهو الخضوع له والاغتيال لما حكم به ط م ع ا ورضا وتسليما لا طهرا ومصابا كما يسلم ا ل م ق ر و ر لمن طه ر ه ك ه ر بل تسليم عبد محب ا ل مطيع لمولاه وسيده الذي هو احب شيء إ ل ي ه يعلم ان سعادته وفلاحه في تسليمه إ ل ي ه ويعلم فسبحان الله كم من ح ز ا ز ة في القلوب في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أ ن لو لم ترد كم يتمنى كثير من الناس أ ن بعض ا ل أ ح ك ا م لم ترد عن الله سبحانه وتعالى و ك أ ن بعضهم يقول أ ن ا أ ع ل م بما يصلح حالك مما جاء عن الله سبحانه و تعالى و هذا لسان الحال و إ ن كان لا يقوله بلسان م قال الله سبحانه و تعالى أ ع ل م بك و بفقرك و بحاجتك و بما يصلحك و بما لا يصلحك و بما يسعدك و ما لا يسعدك و بما يقربك د و ما يبعدك هو أ ع ل م سبحانه و تعالى و لن تجد أ ع ل م ً ا بك و لا أ ر ح م بك من ربك سبحانه و تعالى و لذا جاءت هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ل أ ج ل صلاح العبد و صلاح دنياه و صلاح حاله مع الله سبحانه و تعالى أ و ل و اخر و كل ما ي ع ن ق لك في نفسك من شيء فاعلم أ ن ما أ ر ا د ه الله سبحانه و تعالى خير وانه خير ٌ لك مما تريده لنفسك وما تتمناه لنفسك وما ترجوه لنفسك وهذا يعلقك ايضا بقضيه ة اخرى وهو فيما يتعلق بجانب التوكل على الله سبحانه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ل م قيلنا في مساله الصلح لما نعطي الدنيه في ديننا قال له عمر رضي الله عنه قال يا عمر إ ن ه ربي ولست أ ع ص ي و إ ن ه ناصري أ و كما قال صلى الله عليه وسلم فكان ذلك فتحا ل ل إ س ل ا م و ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م م ن ص ر ا ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م وخيرا ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م لما رجع ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم كذلك لعمر و م ع ت م ر ا رضي الله عنه كذلك العمر ت أ م ل في هذا كله و ت أ م ل في تسليم الصحابه رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين صلى الله عليه وسلم في المسجد يختصمان في دين فينادي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين الشطر الشطر ضع نصف المال قال الشطر يا رسول الله قال الشطر يا رسول الله وضع نصف المال لهدين له مال في ذمه ا ل آ خ ر فقال له الشطر فقال الشطر يا رسول الله استجاب وطاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ق ص ة ج ل ي ب ي رضي الله عنهما جاء أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إ ل ى أ ه ل بيت فيخطب ُ عنده م و كان رضي الله عنه لم يكن على قدر ٍ من الجمال فاعترض ذلك على ذلك والد ا ل م ر أ ه و والدتها فسمعت ذلك البنت و قالت َ و َ ت َ ر د ُّ و ن َ أ َ م َّ ر رسول ُ الله َِّ صلى الله عليه و سلم فاقبلت على أ م ر الرسول صلى الله عليه و سلم هكذا كان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا كثير جدا فيهم رضي الله عنهم و هكذا ينبغي أ ن نكون مع أ و ا م ر الله سبحانه و تعالى و أ و ا م ر ر س و ل صلى الله عليه و سلم التسليم و الرضا و الانقياد و السمع و ا ل ط ا ع ة لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إ ل ي ه قوله ويسلم تسليما فذكر الفعل مؤكدا له مؤكدا له بالمصدر أ و بمصدره القائم مقام ذكره مرتين قال ويسلم تسليما قوله تسليما هذه مصدر وهذا يفيد ا ل ت أ ك ي د في ش أ ن التسليم لما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم و ان تنزع ه ذ ه القلوب كل ما كان مخالفا ً و معارضا ً لهذا التسليم الذي جاء به ا ر س و ل صلى الله عليه و سلم و الشيء بشيء يذكر و ت أ م ل هذه الايام في أ ص ح ا ب الفتن فيقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا في ش أ ن اجتناب الفتن و ش أ ن سفك الدماء و ما يتعلق بالسمع و ا ل ط ا ع ة ل و ل ا ة ا ل أ م ر و غير ذلك فيقول لكنهم فعلوا و يفعلون و يفعلون تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول و ا لكنهم يفعلون كذا ت ق ل ل ه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا و كيف ن ر ض ى بكذا و هذا حاصل و ا ل و ص ي ل أ ن رؤوسهم ينتسبون إ ل ى س ن ة الرسول صلى الله عليه و سلم الى دين الله سبحانه و تعالى فهذا ا ل أ م ر اعلم ه م أ ن ه قد يلد حتى على من ينتسب إ ل ى ا ل س ن ة و إ ل ى التمسك ب ا ل س ن ة لكن م ن الذي يصدق في هذا الباب ويصدق ظاهره ب ا ط ل ا هذه ا ل م س ا ة والطرف نعم وليس هذا كما يحصل معناه ب ا ل ع ب ا ر ة بل هو مفرقه ش ط ق القلب واستقر في سوي ذاته لا تفي ا ل ع ب ا ر ة العبارات بمعناه ولا مطمع في حصوله للدعاوى و ا ل ا م ا ن وكل يدعون اتصال ل ي ل ا ولكن لا تقر لهم بذاته ولا لا أ ح د يزعم أ ن ه سائر على ط ر ي ق ة الرسول صلى الله عليه وسلم نحتاج الى بينات لا إ ل ى دعاء نعم وفرق بين علم الحب وحال الحب فكثير, فكثير ما ي ش ت ب ه على العبد على الشيء بحاله ووجوده, ووجوده وفرق بين ا ل م ر ي ض العبد في ا ل ص ح ة و ا ل ا ع ت د ا ء ファープン بين وصف الصحه والعباره عنه ف ا ش ん ا, ا ي و ل ي س كمن يعلم ولم يعاين وكذلك ليس كمن لم يعلم ولم ي ع ا ي من باب ا ل أ و ل فمن علم الشيء وعاينه وعاشه ف ا ل أ ك ث ر م ع ر ف ة به أ ك ث ر م ع ر ف ة به و ت أ م ل ت أ ك ي د ه سبحانه لهذا المعنى إن من الكفر في الايه بوجوه عديده من ا ل ت أ ك ي د أ و ل ه ا تصديرها بلاء ن ا ف ي ة وليست ز ا ئ د ة كما ي و ن من يظن ذلك و إ ن م ا دخولها لسر في القسم وهذا الايلام و هو ا ل إ ي م ا ن ب ت ض ن المقسم عليه ل ل ن ف ي المقسم عليه ا ل ل ن ف ي و هو قوله لا يؤمنون فهذا من باب ا ل ت أ ك ي د هذه ا ل ن ا ف ي ة من باب ا ل ت أ ك ي د ت أ ك ي د المقسم الذي يقسم عليه ربنا تبارك و تعالى ليست ن ا ف ي ة أ و المعنى رح ي ن ا ف ي ة لكنها من باب ا ل ت أ ك ي د ليست ز ا ئ د ة ليست ز ا ئ د ة ل بعضهم يقول من أ ه ل العلم هي ز ا ئ د ة لا معنى لها بل هي على الصحيح ن ا ف ي ة لكنها يراد بها ا ل ت أ ك ي د ت أ ك ي د ا ل ق ص ر ا لله سبحانه و تعالى نعم وهذا منهج معروف في كمال ا ل ع ر م إ ذ ا اقسموا على ك شيء صدوا جمله القسم بمدات في ن ف ي ه مثل هذه ا ل آ ي ة ومثل ق ب الصديق رضي الله عنه لا والله لا يعلم إ ل ى أ س ل م من أ س م الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطي اسلمه وقال الشاعر على قصه السلب م ع ر و ف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب كان الصحابي ظن البراء رضي الله عنه ذكر انه قتل رجل و كان قد اخذ غيره هذا السلف السلف هو ما يكون على الكافر من المال و السلاح و اللباس و على تفصيل في احكام السلف هل هو للحاكم يرجع إ ل ى الحاكم او هو حكم عام واضح نعم و قال الشاعر فلا ولي من ا ف ت ح ا ن ي لا يدعيكم وقال الاخر فلا والله لا يؤذى لنا بي ولا لاليهم ابدا دواء وهذا في بيان محياهم ليذكر وجعلنا جمله القسم التي في ا ل ق ر آ ن المصدر بحرف النبي كما تجد المقسم عليه منفيا مغتر كيف صدر القسم باداه ا ل ن ف ي ثم أ ث ب ت له خلافه خلاف ما قالوا ل أ ن هناك زعموا ن ا ل ق ر آ ن أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن و إ ل ى آ خ ر فجاءت هذه لا هنا ل أ ج ل نفي ما قالوا لاجل نفي ما قالوا نعم فتضمنت الايه معنا ليس ا ل م و ر ما ي ز م و ن و لكنهم ا ق ر آ ن كريم و لهذا صرح ب ا ل أ م و ي ن وكذلك ر ي م قوله لا اقسم بيوم ا ل ق ي ا م ة ولا أ ق س م بالنفس الدوام و ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن ه م لن نجمع عظامه فلا ق ا د م ي ن على أ ن نسوي م ا م ا ن ه والمقصود ان افتتاح هذا القسم وبيدات النهي يقتضي ت ق و ي ة ا ل م ق س م عليه ا ل م ق س م عليه وتاكيده وشده انتفاؤه وثانيها تاكيده بنفس القسم وثالثها تاكيده بالمقسم ل ي ه بالمقسم ل ي ه وهو أ ق س ا م ه بنفسه لا بشيء من م ح ل و ق ا ت ه وهو سبحانه م ق س م بنفسه ت ا ر و ب م ح ل و ق ا ت ه ت ا ر ورابعها ت أ ك ي م ه بانتفاء الحرب ووجود التسليم وخامسها ت أ ك ي د الفعل المصر وما إلا هذا ا ل ت أ ك ي د والاعتناء إ ل ا بالشده ا ل ح ا ج ة الى هذا ا ل أ م ر العظيم و أ ن ه مما يعتنى به ويقارب في ه و س العباد بما هو من ابلغ انواع ا ل ت ق ر ي يبين عظم ش أ ن هذه ا ل ق ض ي ة و هي اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم و تحكيم الرسول صلى الله عليه و سلم و أ ن ه قد ذكر ربنا تبارك و تعالى فيها خمس خمس مؤكدات ف أ و ل ه ا افتتاح هذا القسم ب أ د ا ة النفي التي ترد في ل غ ة العرب في مثل هذا الموضع ل أ ج ل ا ل ت أ ك ي د و ثانيها ت أ ك ي د ه بنفس القسم فقال فلا وربك هذا قسم والثالث التاكيد بان الذي اقسم به سبحانه وتعالى هو نفسه عز وجل الله سبحانه وتعالى يقسم يغشى ف سبحانه وتعالى في مخلوقات يقسم بمخلوقات لكن لما كان شان المقسم عليه العظيم أ ق س م بنفسه سبحانه وتعالى الله سبحانه يقسم بما شان لكن العبد لا يقسم إ ل ا بالله تبارك وتعالى ورابعها ت أ ك ي د ه بانتماء الحرج ووجود التسليم ثم لا يجد و في ن ف س ه م حرجا مما قضيت هذا يؤكد ق ض ي ة التسليم وخامسها ت أ ك ي د الفعل بالمصدر ويسلم تسليما هذه كل هذه أ ن و ا ع ا ل ت أ ك ي د ل أ ج ل ش أ ن هذه ا ل ق ض ي ة و ش د ة ا ل ح ا ج ة إ ل ى بيانها نعم او نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك و ر س ل الله لنا نستعين